اثنان استمع إلى الحروف بالصوائط القصيرة وأعدها أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص و ط و ا غ ف ق ك ل م ن و ه Yeah.